شبكة المعالي الإسلامية تقدم. نشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نب الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا من حنينا أو ركعنا من حنينا لا لا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي, نلبي جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا لا نرتضي الذل فقد رزقنا إيمانا جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا نرقض الدل فقد رزقنا إيمانا من حنينا أو ركعنا من حنينا لا لا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنان نلبي عدنان نلبي عدنان نلبي, عدنا نلبي جينا لطرد الكفر والرحمن يرعانا داعي الجهاد قد دعا والصوت اشجانا جينا لطرد الكفر والرحمن يبعثنا داعي الجهاد قد دعا والصوت أشجانا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نصر وعز أو إلى الجنة قتلنا عهد علينا أن نسير نحو أقصانا نصر وعز أو إلى الجنة قتلنا عهد علينا أن نسير نحو أقصانا من حنينا أو رتعنا حنينا لا لا عوركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي, عدنا نلبي, عدنا نلبي فاصفح واغفر الذنب يا مولانا وارحم وثبت وجعل الفردوس مأوانا. فاصفح واغفر الذنب يا مولانا وارحم وثبت وجعل الفردوس مأوانا. ما يئسنا أو شككنا. ما يئسنا أو شككنا. نبيك ربي روحي وطبي. نبيك ربي. روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي, عدنا نلبي, عدنا نلبي, عدنا نلبي